السفينة بحارة عبر البحار لا جهر خالد ادهار ما تخاف باليل تمشي او نهار لا جهر خالد تملكك ويا بكلك صار كم, كم تتعب ارواحك كم تكتم انفاسك عايشك كل تملكك ويا بكلك صار الله معروف عنك الرعب مع شدة الباس عايشك كل تملكك ويا بكلك صار لا لا ما ترحم اللي من, من خصومك مخضار عايشك كل Let's go. you <laughs>